إِلَّا مَن جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِّي افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَاعْلَمُوا بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ 117. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور وحيم 118. قل ما كنت بذعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أت